اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغربتك والعزة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا أكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى انفسنا طرفه عين واصلح لنا شاننا كله إنك على كل شيء قدير اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم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 المسلمين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وافقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم هيئ البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجزه خير الجزاء وأوفر على دعمه لقضايا المسلمين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين والمضطهدين اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم واجعله خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالطغاة والظالمين اللهم عليك بالطغاة والظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين